بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برمفكينا كتابة تفسيرا سورة بقراء كبرتاج الركيز ست ربين سبحانه وتعالى أكجلهم ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين دعاء مي هويرغا اخيران نو فتا تجتنجدي غافته جنان ديفي سني افماده بيسا انسان سني لا يتمنوه ان هون دعاتنا ابدا ابد تون هوني بما قدمت ايديهم سبب وان هرك إثاني درسته في جد همتوه الجدة والله عليم بالظالمين ربيك النبيك على ظالمته ولتجدنهم يا محمد جركنا أرجو فتة مت يهودكنا أحرس الناس الرهاف يا فطنة بلولا نماة هودي على حياة جرو دنيا الرث ومن الذين أشركوا ورر ببت شركا كان الرال لارغفتة يكاني ورر ببت شركا كان الرال لور دنيار جراء شو رافه وتهوتة ارجتة يود أحدهم تكون إنسان نفلا نجالة لو يعمر أذو ترسي فمي ألف سنة وقاكمتك وما هو بمزهزحه من العذاب أن يعمر وقاكمتا أنث إسان فقيتس إبد جهنمرا والله بصير بما يعملون ربي وان إسان دلقا قالت إساني قال كأ حوين إسأ وقّا قومك قدوتين نجلي هون ثني يبدي جهنم مرة إساني فجس ودوجمكم الله تعني دابين إساني جهنم يمجدكم من كان عدو لجبريله جدين يا رسولك إنا نمن جبريل في عدويته ملاك جبريل جد موف جرا نمني جبريل فعدويته عدوي ربيتي فإنه نزله على قلبك بإذن الله جبريل كني قرآن كان قلبك يترتك ديبوث يا محمد إذن ربيتي وحيي فوله قلبك يترتك ديبوث نمني جبريل كني عدووومي ربي عدوومي مصدقًا لما بين يديه قرآن نكون قلقًا أمثوان فلد رئيسا دبره وهدًا أجيال لما كقابو في كيسة وبشرى للمؤمنين مؤمنة أفهمو قمتشوكته من كان عدوًا لله نمن ربي في عدويته تلاتته. وملائكته ملائك ربيتي فيه ورسله إرقمتوت ربيتي فيه وجبريل الجمريلي في لي عدويته وميكال ميكايل في لي عدويته فإن الله عدو للكافرين إني عدوي ربيتي ربي, ربي لين عدوي كافراتي سببني آياتنا ومن يهودا رسول ربي الترفني وشنرا قافة شننس تقف على ما نبي يم ما إساء لما فى وأن نبي عقوب أخرى تحرام قد نياتا كامي جلني قافة سدفى وار جانتا ويتسيني أول نياتا إسان نياتا المه اكمتي ابا حقا تا يو قا جلني غافتن اما وانت انسان غافتن وانت نبي الله محمد تلو وحين اكامي مال وحين اكمت تترو فاجدني تنين غافتن جيو واشن جننه نبي يما يم وان نبي الله يعقوب في راتي حراما قوله لما لأننا أول ورّ جانتا يوسينيات سدي إلمي أكملت أبا فاكاتا كان أكملت هاد فاكاتا جدني وأفرنكنا قافتني أفرنكنا رسول ربي جواب إرادة بنانين شنفات تترن شنفان سني Rasul rabbi sallallahu wasallam wa sallam wahyi enotot fidaa jadaniga jibrili jadanin jibrili Rasul rabbi jenani ha jibril adu wi ken nasani kalolanu tudu adaba nutdu husani Mikaili kaili kajatu taate mikail rahmatan dufa roban dufa thalasijalade ajranin أجرت إيسان كفرني إرادتشأني رسول ربي الراجنان ربي نولاني قرآن بوسي جبريلت نمن عدووم عدوي ربيت ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يا رسول ست بوفني جرنة كجلتو وما يكفر بها إلا الفاسقون فاسق ملي نمني آياتي النت كفرو هنجر أو كلما عاهدوا عهدا شفوا موان بإن لما سينانو نبذه ندربه فريق منهم جمال نسان راته بل أكثرهم لا يؤمنون هدوا نسانيهن أمان ني أهدي ربي يوسينانهن دا ندربنيهن أمان نسان ولما جاءهم رسول من عند الله وَيَتَّبِعُونَ إِسَانَتُهُ إِرْغَامًا رَبِّرَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَإِنْ صَبَرُوا جَرُؤُ قَدُومُهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ لِدَرْبِ جَمْعَانِ فَرِيقٌ يَجْتُونَ جَمْعَ إِسَانِرَا تَهِي مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالرَّكِتَابَ كَنَّ مِكَ نَرَا كِتَابَ اللَّهِ كِتَابَ رَبِّي دَرْبًا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ دُويدَدُبَ دو دو إِسَانِتِي أنهم لا يعلمون اقوموا من بينت تجتنجو نمن تكووان هذوبه دربك ملاته يسان ربي اكثت هذوبه دربني وان ان جدوتن اماننين دو اوم سن يرغغلنجو ومن يهودا بدين يساني بدي نجدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته